أربعة، استمع إلى الأصوات التالية ثم أعدها ج ج, ج جو ح ح حو خ خ خو ع ع, ع ع ع غ غ غ, غ